والذين جاءوا مِن بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لَا تُكْرِهُوَنَا عَلَىٰ أَن نُّؤْمِنَ ۖ قُلْ آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَىٰكِ وَإِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ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 لن نطيع ولا نطيع فيكم احدا ابدا ولا نطيع فيكم احدا ابدا وان قتلتم لنا نصرا انكم والله يشهد انهم لكاذبون ولن نطيع فيكم احدا ابدا وإنصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون لإن أخرجوا لَا يخرجون معهم ولإن قتلوا لا ينصرونهم ولإن نصرهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لإن أخرجوا لا يخرجون معهم ولإنصرون لئن نصرهم لينولن الاربى ما لا ينصروا لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله ذلك بانهم قوم لا يفقهون ذلك بانهم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 شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بانهم قوم لا يعقلون ذلك لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا كمثل الذين من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 قَالَ لِلَّذِي ثَانِيهِ قَفْلَمَّا كَفَرُوا قُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَقْفُو اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ